موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة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 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُصْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَقُضِيَ هذا هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ وَإِنْ قَالُوا اللَّهُمْ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْتِكَ فَأَمْقِرْ عَلَيْنَا فَأَمْقِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ إِجْلَافٍ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.